ولا تدعو مع الله إلها آخر ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو, لا إله إلا هو كل شيء آلف إلا وجهه كل شيء آلف إلا لب الحق إلي فjou